وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. قبلواكم أيكم أحسن عملا ولئن قنت أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن إن هذا إلا سحوم مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا ما يحبسه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 ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبه وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وطائق به صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل